بسم الله الرحمن الرحيم يس سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 وظني بلغم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلين اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا ان اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر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 اتضيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا قاؤيكم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْ مِنْ الرَّحْمَنُ بِضُرْبٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْ 117. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون 118. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 119. وما أنزلنا على قومه من بعده من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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّاتٌ بَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةُ اللَّهِ مُلَائِلُ نَسْلَخُ مِنْهُ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِفٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيلُ السَّابِقِ نَهَارٌ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أضعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة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 مر قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحته واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس الشيءون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراكم متكئون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 ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين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 وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم